بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يقول في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة الثامنة عشرة في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره وذلك في آيات كثيرة فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاء دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور وأن خزائن الأشياء بيده يعطي ويمنع ويخفض ويرفع فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا املهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون وأن لا يسالوا احدا غيره كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم الى اخره وفي بعض الايات يذكر فيها اسباب ذلك ليعرف العباد الاسباب والطرق المفضيه اليها فيسلك النافع ويدع الضار كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسراء. فبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه والقياده لأوامله وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك وكذلك قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه وقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فاخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى اعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين وكذلك قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة لا. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه القاعدة الثامنة عشرة قال رحمه الله تعالى في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد هذه قاعدة عظيمة ونافعة مستمدة من كتاب الله عز وجل في باب الإيمان بالقدر وحقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى وأن حقيقة ذلك تتم بأمرين دل عليهما كتاب الله الأول أن الأمور كلها بمسيئة الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والأمر الثاني أن العبد مطالب مع ذلك بفعل الأسباب والإتيان بالأمور التي تتحقق بفعلها مصالحه وتندفع بها عنه الشرور فهذه حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى والشيخ رحمه الله قرر هنا قاعدة في الباب ذكر أولا أن القرآن فيه آيات كثيرة جدا فيها ربط الأمور بالمشيئة فيها ربط الأمور بالمشيئة في كل جانب من جوانب العبد الأمر مربوط بمشيئة الله الصحة والمرض والغنى والفقر والهداية والضلال والعطاء والمنع والخفض والرفع كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولهذا إذا قرأت القرآن تجد آيات كثيرة تقرر لك ذلك يرزق من يشاء يعز من يشاء يذل من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يهدي من يشاء يظل من يشاء يغفر لمن يشاء آيات كثيرة أذكر أنني عدتها مرة عن طريق بعض المعاجم فوجدتها تبلغ في القرآن الكريم ما يزيد على الأربعمائة موضع في كتاب الله عز وجل كلها ربط للأشياء بالمشيئة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير فالامور كلها مربوطة بمشيئة الله ولا يمكن أن يكون في هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده إلا أمر شاءه سبحانه لا يمكن أن يقع في مملكته سبحانه وتعالى وفي ملكه شيء لم يشأه أو شيء لم يخلقه هو سبحانه وتعالى ومن قال بخلاف ذلك فقد ادعى وجود خالق مع الله وهذا شرك في الربوذية وظلال بين ولهذا يعتقد المسلم موجب هذه الآيات ويؤمن بأن الأمور كلها بمشيئه الله الرزق الغنى الفقر الصحة المرض الضحك البكاء، الرضا السخط الهبة المنع كل شيء من الله وكل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا أصل لا بد من الإيمان به، ولا بد أيضا أن يضم إلى هذا الأصل فعل السبب، أن يباشر العبد فعل الأسباب. ولهذا دلت نصوص أخرى كثيرة في القرآن على أن العبد له مشيئة على أن العبد له مشيئة ليس العبد مجردا من المشيئة لا مشيئة له بل له مشيئة جعل الله سبحانه وتعالى للعبد مشيئة وهداه النجدين طريق الخير وطريق الشر وجعل له مشيئة يختار بها إما هذا أو ذاك إما أن يختار طريق الضلال أو يختار طريق الكفر إما نختار يختار طريق الهداية أو يختار طريق الضلال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن منهم من اختار طريق الهداية ومن من اختار طريق الضلال والكفر فعلى ذلك العبد باختياره ومشيئته ولهذا النصوص دلت على ثبوت المشيئة للعبد ومن يجحد وجود مشيئة للعبد يجحد ما دل عليه القرآن وما دل عليه أيضا واقع الإنسان والقرآن فيه آيات كثيرة تثبت المشيئة للعبد مثل قوله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أثبت للعبد مشيئة فالمشيئة ثابته للعبد دل عليها القرآن وأيضا دل عليها واقع الإنسان في تحركاته وتنقلاته وذهابه وإيابه يعرف من نفسه أنه يتحرك بمشيئة تعالى الله سبحانه وتعالى فيه وهذه المشيئة التي في العبد هي مخلوقة لله من جملة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وما ينشأ عن هذه المشيئة التي هي مخلوقة لله أيضا هو مخلوق لله ولهذا يجب أن نعتقد أن العبد ومشيئته وما ينشأ عن هذه المشيئة من أفعال وأعمال كل ذلك خلق لله كل ذلك خلق لله سبحانه وتعالى وهذا هو معنى قول الله تعالى الله خالق كل شيء أي خالق المخلوقات وخالق الإنسان وخالق مشيئة الإنسان وخالق ما ينشأ عن مشيئة الإنسان كل ذلك مخلوق لله سبحانه وتعالى لأنه تعالى خالق كل شيء خالق للأشخاص والذوات وخالق لما يقوم في الأشخاص والذوات من صفات وأعمال وحركات كل ذلك مخلوق لله تبارك وتعالى فإذا العبد له مشيئة ومشيئة العبد ليست مشيئة مستقلة بل هي تحت مشيئة الله تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين فالعبد مشيئته تحت مشيئة الله إذا المشيئة ثابتة للعبد وذل على ثبوتها القرآن وواقع الأب وأيضا في الوقت نفسه مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة في كل شيء وهي نافذه في العباد وأعمالهم وحركاتهم وأوصافهم إلى غير ذلك فالله سبحانه له المشيئة النافذة وله القدرة الشاملة ما شاء الله كان لا دافع له ولا رد والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فاذا يجب علينا أن نؤمن بهذا وأن نؤمن بهذا نؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة ونؤمن بمشيئة العبد التي هي تحت مشيئة الله ومن جحد مشيئة الله ظل ومن جحد أيضا مشيئة العبد ظل والحق قوام بين ذلك الحق إنما هو بإثبات هاتين المشيئتين مشيئة الله النافذة في كل شيء ومشيئة العبد التي هي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وهذا الباب ظل فيه طائفتان ظل فيه طائفتان طائفة أنكرت وجود مشيئة للعبد قالت العبد ليس له مسيئة عند وليس عنده إرادة ولا مسيئة بل قالوا إن العبد في حركاته وتنقلاته وأعماله وأفعاله كالورقه في مهب الريح ومعلوم أن الورقة تتكفأها الرياح يمينا وشمالا وتتطاير بها هناك وهناك بدون اختيار من الورقة ولا مشيئة قالوا العبد كذلك قالوا العبد كذلك يتحرك ويتنقل ليس له مشيئة وهذا من ابين الباطل قول ظاهر بطلانه لأنه مصادم لكتاب الله عز وجل ومصادم أيضا لما يعلمه كل إنسان من نفسه مصادم للآيات التي تثبت المشيئة للعبد وايضا مصادم للشيء الذي يعلمه الإنسان من نفسه ولهذا قال العلماء إن أهل هذا المذهب لا يطبقون هذا المذهب في كل شيء لا يطبقون هذا المذهب في كل شيء بل يطبقونه في أمور لهم فيها أهواء. لكنهم لا يطردونه ولا يطبقونه في كل شيء ولهذا صاحب هذا المذهب لو لقيه شخص واعتدى عليه لو لقيه شخص واعتدى عليه وصفعه حتى أسقطه على قفاه وقال أنا كالورقه في مهب الريح اعذرني أنا كالورقه في مهب الريح اعذرني الذي حصل مني ليس بمشيئتي يقبل ما يمكن يقبل بل يخاصم وينازع ويجادل فصاحب هذا المذهب من دلائل بطلان مذهبه أنه متناقض فيه لا يطبقه في كل شيء ولهذا قالوا من دليل فساد المذهب التناقض فيه من دليل الفساد في المذهب التناقض في المذهب تارة يثبت وتارة ينفي فهذا مذهب فاسد الذي يجحد المشيئة في العبد مذهبه من أبهم ما يكون فسادا فالمشيئة ثابتة للعبد العبد له مشيئة فريق آخر من فرق, من فرق أهل الضلال جحدوا نفوذ مشيئة الله سبحانه وتعالى في أعمال العباد وقالوا إن الله لا مشيئة له فيما يتعلق بأعمال العباد وقالوا إن العبد هو الخالق لفعل نفسه وهذا أيضا من أبيا ما يكون في الضلال والفساد لأن قائل هذا المذهب أو قائل هذا القول ادعى وجود خالق مع الله سبحانه وتعالى فهو بهذا المذهب يقول إن الله خالق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعل نفسه ولهذا سماهم السلف رحمهم الله تعالى مجوس هذه الأمة لقولهم بالخالقين الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه فإذا جهد مشيئة العبد ضلال وجهد مشيئة الرب أيضا ضلال والحق بين ذلك نثبت مشيئة الله النافذة في كل شيء ونثبت للعبد مشيئة هي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. من خلال إثباتنا لهذا الأمر، لهذين الأمرين نحصل على العقيدة الصحيحة الصافية النقيه التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في هذا الباب، وهذا ما سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة الجليلة.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 يذكر الله سبحانه وتعالى في آيات أن هذا كله بمشيئته ويذكر في آيات أخرى أسباب يفعلها العبد يحصل بها وينال بها هذه المطالب فكيف الجمع بين هذين الأمرين يقول رحمه الله وذلك في آيات كثيرة فحيث أخبر سبحانه أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاء ذكرت لكم أن المواضع التي من هذا القبيل في القرآن عددتها في بعض المعاجم فزادت على الأربع الأربعمائة موضع وعندما تعرف أن أن بهذا الحجم وفي أنواع مصالح العبد وحاجاته الدينية والدنيوية كل ذلك مربوط بمشيئة إذا تستفيد من هذا فائده ذكرها الشيخ قال هذا يدل على كمال التوحيد على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء فهذا يفيدك أنه لن يحصل لك شيء من صحة من رزق من عافية من هداية من غنى إلى آخر ما تريد مصالح الدين والدنيا لن تحصل شيئا من ذلك إلا إذا، الا إذا شاء الله سبحانه وتعالى وأذن به وأراده كونا وقدرا فهذا يدلك على التوحيد وانفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير والعطاء والمنع والخفض والرزق وغير ذلك، فالله سبحانه وتعالى متفرد بذلك كله لا شريك له. قال دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور وأن خزائن الأشياء بيده يعطي ويمنع ويخفض ويرفع كما قال سبحانه كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن الأمر بيده يدبر في خلقه ويتصرف فيه كما يشاء سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه قال فيقتضي مع ذلك من العبد أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا آمالهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون وألا لا يسأل احدا غيره لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى الهداية والرزق والعطاء وغير ذلك كل ذلك بيد الله فنحن نستفيد من ذلك ناحية تعبدية وهي أن نعلق قلوبنا بالله في كل حاجاتنا الدينية والدنوية متوكلين عليه مفوضين الأمر إليه لا نطلب إلا منه ولا نلجأ إلا إليه ولا نفزع إلا إليه لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى ولهذا قال أحد السلف تأملت أبواب الخير فإذا هي كثيرة الصلاة والصيام والبر وغير ذلك وجدت أن ذلك كله بيد الله فايقنت أن الدعاء مفتاح كل خير أيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير بمعنى أن أي خير تريده لنفسك ديني أو دنيوي اطلبه من الله فإن الخير بيده والعطاء عطاؤه والفضل فضله سبحانه وتعالى قال كما في الحديث القدس يا عبادي كلكم ظال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم فالامر كله بيده سبحانه وتعالى اذا هذا جانب ويتعلق بالآيات التي تثبت أن الأمور كلها بمشيئة الله جانب آخر هناك آيات تدل أن العبد له مشيئة يقول الشيخ وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها فيسلك النافع ويدعوا الضار كما في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى إذن هذا جانب آخر في الموضوع لا بد أن نقر به وأن نؤمن به وهو أن العبد له مسيئة وأنه أيضا مطالب بفعل الأسباب التي ينال بها الهداية وينال بها الرضا وينال بها التوفيق وأيضا مطالب بتجنب الأسباب التي يكون بها الهلاك والردى وهذا واضح في الآية الكريمة قال فأماما أعطى هذا سبب فعله العبد واتقى هذا ايضا سبب فعله العبد فأماما أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذه كلها أسباب بشرها العبد نفسه قال فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة إذا ذكر الله سبحانه وتعالى أسبابا يباشرها العبد تفضي به إلى الهدايه وأسبابا يباشرها العبد تفضي به إلى الضلال فإذا مع إيماننا بأن الأمور كلها بمشيئه الله سبحانه وتعالى لا بد أن نخطو خطوات في مباشرة الأسباب التي ننال بها الهداية وأن نتقي أيضا الأسباب التي تفضي بنا إلى الضلال والهلاك قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره وأن أسباب الضلال والتعسير بد ذلك هذا يعطينا فائدة كبيرة القدر جليلة الشأن في باب التوكل والإيمان بالقدر وقد جاء في حديث صحيح أن الصحابة سالوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله هذه الأعمال التي نقوم بها هذه الأعمال التي نقوم بها هل هي أمر قدر وقضي أو هو أمر مستأنف أي لم يقدر ولم يقضى هل أمور قدرت وقضيت وكتبت علينا أم أنه شيء مستأنف لم يقدر ولم يكتب قال بل قدر وقضي قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ ما دام أن الأمور كتبت وقدرت وقضيت، ففيما العمل؟ قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل الهداية يسره الله لعمل أهل الهداية، من كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء يسره الله لعمل أهل الشقاء، ثم تل هذه الآية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن، فسنيسره للعسر. وعلى, س... وعلى ضوء ما سبب، إذا أراد العبد لنفسه الهدية، فماذا عليه؟ إذا أراد العبد لنفسه الهدية، فماذا عليه؟ أمران لا بد منهما، وأصلان لا بد من تحقيقهما. الأول التوكل على الله. وحسن الالتجاء إليه وطلب الهداية منه لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا وفي رواية ولا تصدقنا ولا صلينا فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فالهداية بيده ويمنته سبحانه وتعالى على من شاء من عباده سبحانه وتعالى هذا المجلس الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به في هذه البقعة المباركة صائمين ننتظر موعود الله سبحانه وتعالى ومن لولا فضل الله علينا بذلك والله ما اهتدينا إليه ولولا أن الله يسره لنا وكتبه لنا ما حصل ذلك لكن, لكن الفضل فضل الله سبحانه وتعالى والهداية منته جل وعز على من شاء من عباده ولهذا يجب أن يعتقد العبد عقيدة راسخه في قلبه أن امر الهداية بيد الله أمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويظل من يشاء ومن كتب الله سبحانه وتعالى له هداية لا يستطيع أحد أن يضله كائنا من كان ومن كتب الله له ضلالا لا يستطيع أن يهديه أحدا كائنا من كان ولو كان من أفضل الخلق قال الله لنبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى إذا هذا جانب في الموضوع الجانب الآخر نحن أيضا مطالبون بأن نباشر الأسباب التي ننال بها الهداية أعطى واتقى وصدق هذه أسباب نفعلها ونباشرها لا بد أن يقوم بها العبد، فإذا يحقق الجانبين فعل الأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى لا أن يعطل الأسباب متوكنا على الله ولا أيضا أن يباشر الأسباب تاركا التوكل على الله كل من الجانبين خطأ لا بد من فعل الأمرين معنا أن نفعل الأسباب وأن نكون متوكلين على الله سبحانه وتعالى وانظر الأمرين في دعوة أو في دعاء عظيم ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وهو في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم لك أسلمت هذا سبب الآن وبك امنت سبب وعليك توكلت سبب واليك أنبت سبب وبك خاصمت سبب اعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت لا بد أن تباشر الأسباب تسلم وتؤمن وتصدق وتتوكل وتسعين وترجو وتطمع كل ذلك لا بد منه وأيضا مع فعلك لهذه الأسباب تعتقد ان هدايتك بيد الله وأنه لا يمكن أن يحصل لك شيء من التوفيق والسداد والصلاح إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات الله ما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشا لم يكن خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خدنت وهذا اعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى قال وكذلك قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه اتبع رضوانه هذا ما هو هذا سبب يفعله العبد الهداية بيد الله لكن أنت أيضا مطلوب منك أن تباشر الاسباب ومن الأسباب التي تباشرها اتباع الرضوان تسلك السبيل الذي يفضي إليك لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى قال وقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين هنا الشاهد وما يضل به إلا الفاسقين الفاسق الذي سلك طريق الفساد استحق أن يضل يضله الله سبحانه وتعالى وأن يكتبه في عداد الفاسقين قال وما يضل به إلا الفاسقين نظير قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فعلوا هذا السبب اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فحقت عليهم بذلك الضلاله لأنهم سلكوا طريقها قال فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله وأنه يظل من فسق عن طاعة الله وتولى اعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين وكذلك قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله ونقلب أفئدتهم وابصارهم لماذا كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة ألخص الناحية العملية المستفادة مما سبق ويمتلخصة لنا في قول نبينا عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له نحن مطالبون في هذا الباب أن نعمل بأن نباشر الأسباب التي ننال بها رضا الله سبحانه وتعالى وأن نبتعد عن الأسباب التي تفضي بنا إلى سخط الله ومطالبون أيضا في الوقت نفسه ان نسال الله التيسير والتوفيق والهداية وألا لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين نعم وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب كقوله: واني وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إن رحمة الله قريب من المحسنين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة وهي قصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وأعم من ذلك كله قوله تعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما وهذه الأسباب المذكورة خصوصا ثم قال رحمه الله وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب ذكر أولا في مقدمة القاعدة أن المغفرة بيد الله يغفر لمن يشاء، والرحمة بيد الله يرحم من يشاء. وهذا جاء في آيات كثيرة جدا يقول الشيخ ومع هذا جاء في بعض الآيات ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب فإذا الرحمة بيد الله والمغفرة بيد الله والعذاب بيد الله يعذب من يشاء يغفر لمن يشاء يرحم من يشاء ومع هذا ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الأسباب التي تنال بها الرحمة الأسباب التي تنال بها المغفرة الأسباب التي يستحق بها العذاب فاذا مع اعتقادنا أن المغفرة بيد الله والرحمة بيده وطلبنا لها منه سبحانه وتعالى علينا أن نباشر الأسباب وأن نفعل الأسباب التي ننال بها رحمة الله ومغفرته وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة في القرآن كقوله وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه أربعة أسباب مطلوب من العبد أن يباشرها لينال بها مغفرة الله وإني لغفار لمن تاب التوبة إلى الله سبب يباشره العبد الأمر الثاني وآمن أي بالله سبحانه وتعالى وبكل ما أمر عباده بالايمان به السبب الثالث وعمل صالحا أي باشر الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى ثم اهتدى أي لزم طريق الهدايه واستقام على طاعة الله سبحانه وتعالى فهذه أربعة أسباب ذكرت في الآية تنال بها مغفرة الله جل وعلا فالله يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء والعبد مطالب منه أن يباشر الأسباب مع اعتقاده أن الله يغفر لمن يشاء عليه أن يباشر الأسباب التي يتعرض بها لنيل مغفرة الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون هذه أسباب ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي هذه كلها أسباب مطلوب من العبد أن يباشرها وأن يفعلها لينال بها رحمة الله التي وسعت كل شيء كذلك قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين الإحسان سبب يباشره العبد لينال بإحسانه رحمة الله سبحانه وتعالى لأن رحمة الله قريبة من كل محسن قال وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين سارعوا إلى مغفرة طلب الله سبحانه وتعالى من عباد أن يسارعوا إلى المغفرة. ما ما نوع هذه المسارعة؟ مباشرة الأسباب وفعل الأسباب التي تنال بها المغفرة مع سؤال الله تبارك وتعالى المغفرة وطلب الرحمة منه سبحانه. قال ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة وهي خصال التقوى المذكوره في هذه الآية وفي غيرها قال اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فهذه كلها أسباب مطلوب من العبد أن يباشرها وأن يفعلها لينال بها رحمة الله ومغفرته قال وقوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله هذه أسباب باشروها وقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الانصات لكتاب الله من أسباب نيل رحمة الله جل وعلا وعم من ذلك كله يجمع أي كل ما سبق قول الله تعالى وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون طاعة الله وطاعة رسوله سبب بل أعظم أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى قال فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عموما وهذه الأسباب المذكورة أي في الآيات المتقدمة فصوصا نعم وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين التكذيب لله ورسوله والتولي عن طاعة الله ورسوله في قوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. إنا قد اوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ايضا تقدم في صدر القاعدة قول الشيخ رحمه الله تعالى ويعذب من يشاء أي أن العذاب بيد الله سبحانه وتعالى يعذب من يشاء والأمر راجع لمشيئته وجاء في آيات أخرى بيان الأسباب التي إذا فعلها العبد وباشرها استحق العذاب استحق العذاب والأسباب التي يستحق بها العبد العذاب كثيرة تراها مفصوطة في القرآن الكريم الأسباب التي يستحق بها العبد العذاب كثيرة مبينة في القرآن وكل سبب ذكر لصاحبه عقوبة إما بالنار أو سخط الله أو حلول نقمته أو حلول عقوبته أو لعنته أو لعن صاحبه وطرده من رحمة الله هذه كلها أمور وأسباب إن العبد استحق بها العذاب وهي موجبات العذاب وهي مبينة في القرآن بيانا مفصلا لكن يقول الشيخ وهذه فائدة عظيمة عض عليها بناج ذيك يقول الشيخ أسباب العذاب ترجع إلى أمرين كل ما بسط من أسباب العذاب في القرآن الكريم ترجع إلى أمرين أو إلى شيئين التكذيب لله والرسول هذا أمر والأمر الثاني التولي عن طاعة الله والرسول فإذا العذاب يستحق بهذين الأمرين أو بواحد منهما إما التكذيب لله وللرسول أو التولي عن طاعة الله وطاعة الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم أو بهما معا فأسباب العذاب المنوعة التي يستحق بها العبد العذاب راجع إلى هذين الأمرين وجمع بين هذين السببين في بعض الآيات منها قوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وقال إنا قد اوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى فذكر جل وعلا هذين السببين اللذين إليهما ترجع أسباب العذاب كلها المبسوطه في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقابل هذا عند أهل الإيمان ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في خاتمتها لما ذكر أهل الإيمان قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا ماذا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سماع وطاعة ضد السماع والطاعة التكذيب والتولي ضد السماع والطاعة التكذيب والتولي سمعنا هذا يتعلق بالجانب العلمي وأطعنا هذا يتعلق بالجانب العملي ولهذا قابل ذلك عند أهل العذاب التكذيب للجانب العلمي والتولي في الجانب العملي والتوحيد توحيدان علمي وعملي توحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيق توحيدان علمي وعملي جاء بيان العلم في مثل قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا هذا جانب علمي في التوحيد والجانب العملي في التوحيد في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولهذا من كذب انتقض توحيده العلمي ومن ترك الطاعة والعمل وتولى انتقض توحيده العملي ولا يكون العبد مستحقا للتواب سالما من العذاب إلا بتحقيق التوحيدين العلمي والعملي العلمي في سورة الإخلاص هو الله واحد، والعملي في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لأعبد ما تعبدون ولهذا من كذب خرج من السمع سمعنا ومن تولى خرج من الطاعة ولا يكون العبد من أهل الإيمان إلا بالسمع والطاعة سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا فإذا أسباب العذاب وموجبات العذاب وما يستحق به العذاب يرجع إلى هذين الأمرين التكذيب لله والرسول والتولي عن طاعة الله والرسول من كذب الله ورسوله انتقض توحيده وانهدم إيمانه وايضا من تولى عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم انتقض إيمانه بذلك بتوليه لأن الكفر منه ما هو تكذيب لله والرسول ومنه ما هو تولي عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في نفسي مصدقا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حق وأن ما جاء به حق لكنه متولي ومعرض عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لسبب أو لآخر نعم وكذلك يذكر أسباب الرزق وانه لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل مع لزوم التقوى في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وانتظار الفرج والرزق في سيجعل الله بعد عسر يسرا وكثره الذكر والاستغفار وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرتل السماء عليكم مدرارا فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسراء وأنثلة هذه القاعدة كثيرة قد عرفت طريقها فالزمه ثم ختم بهذا المثال يتعلق بالرزق في مقدمة القاعدة قال ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاء وهنا ذكر أن في القرآن إشارة إلى أسباب مطلوب من العبد أن يباشرها وأن يفعلها أن يباشرها وأن يفعلها لا ان يجلس في مكانه معطلا الأسباب وينتظر أن يأتيه الرزق مع تعطيله الأسباب هذا تواكل وليس بتوكل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ولهذا مطالب العبد مع إيمانه بأن الرزق بيد الله وأن الله هو الرزاق مطالب أن يباشر الأسباب التي ينال بها الرزق فلو كان عنده أرض زراعية ويريد أن تنتج وأن تثمر من الزروع والنخيل والثمار لا بد أن يضع البذور وأن يضع النوى وأن يسكي الزرع وأن يباشر الأسباب أما أن يعطل الأسباب ويبقى في مكان ينتظر أن يأتيه الرزق فهذا مخالف للشرع ومخالف للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها لا بد أن يباشر السبب كذلك لو أنه أراد أن يرزقه الله سبحانه وتعالى الذريه والأولاد الصالحين ولكنه لا يباشر السبب يقول أنا لن أتزوج إلى أن أموت لن أتزوج إلى أن أموت إن كان الله كاتب لذرية يحصلون فهذا تعطيل الأسباب وهذا نوع من الجنون والضياع والحرمان من الخير في الدنيا والآخرة فالعبد ينبغي عليه أن يباشر الأسباب أن يباشر الأسباب وأن يبتعد عن أسباب الحرمان حرمان خيرات الدنيا وحرمان أيضا خيرات الآخرة بتعطيل الأسباب زعما أنه متوكل على الله سبحانه وتعالى ايضا من أراد أن يرزقه الله العلم النافع وليفقهه في الدين وقال العلم بيد الله ان كتب الله لي علما سأكون من كبار العلماء لكنني لن اطلب العلم ولن اجالس العلماء ولن أحفظ القرآن ولن أحفظ حديثا ولن أفعل شيء من ذلك هل يحصل علما؟ هذا ينطبق عليه قول الشاعر تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا؟ بغير عناء والجنون فنونه وليس اكتساب المال دون مشقه تلقيتها فالعلم كيف يكون لا بد من, من فعل الأسباب لا بد من فعل الأسباب عندما تدعو الله في الصباح بالدعاء الماثور اللهم من يسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كان علي الصلاه والسلام يواظب على هذه الدعوه كل صباح اللهم من يسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كل يوم بعد صلاة الفجر كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ينبغي على العبد بعد هذه الدعوة لو أن انسانا بعد صلاة الفجر دعا بهذه الدعوة اللهم من يسالك علما نافعا وعمل ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم سحب الوسادة وفتح المكيف ونام إلى الظهر على وسادته تأتي هذه الأشياء في الوسادة تنزل عليه العلوم النافعة والأرزاق الطيبة والأعمال الصالحة ونائم لا لا بد من فعل الأسباب ولهذا الرزق بيد الله رزق العلم رزق المال رزق الولد الأرزاق كلها بيد الله سبحانه وتعالى لكن لا بد أن يباشر العبد أسباب. فامشوا في مناكبها ما قال يجلس في مكانك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لا بد أن يباشر العبد السبب الذي ينال به الرزق وهذا واضح في قوله عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو ما جلست في وكرها وفي مكانها قال تغدو خماصا وتعود بطانا ايضا لا بد من المتوكل على الله سبحانه وتعالى لا بد أن يباشر أن يباشر الأسباب وهنا بعض الطرقية وأهل الضلال يعطلون الأسباب يعطلون الأسباب ويقتلون في الناس فعل السبب ويدخلونهم في نوع من و ونوع من الضياع معطلين للأسباب ويقولون كلمة يضعون في غير باب يقول رزق على الله نعم الرزق على الله لكن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن في آيات كثيرة مباشرة الأسباب وأن العبد لا بد أن يباشر السبب المتوكل على الله سبحانه وتعالى الذي يضع البذر الذي يضع البذر في الأرض ويسقيه بالماء ويتوكل على الله سبحانه وتعالى هذا هو المتوكل على الله حقا ولهذا لما جاء نفر في زمن عمر إلى الحج وجاءوا بدون ذات قالوا نحن المتوكلون نحن المتوكلون جاءوا من بيوت بدون ذات قالوا نحن المتوكلون هل هذا هو التوكل الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده به حاس وكله المتوكل والذي يضع بذره ويسقي زرعه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى إذا إذا قرأنا الآيات التي هي يرزق من يشاء لا بد أن نضم إليها الآيات التي فيها ماذا فعل الأسباب حتى يتحقق لنا المسلك القوين والصراط المستقيم في هذا الباب قال وكذلك يذكر أسباب الرزق وأنه لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل مع لزوم التقوى هذه خلاصة للآيات التي سيذكرها رحمه الله تعالى لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل أي في نيل الرزق وكسبه مع لزوم التقوى كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله سبب عظيم من أسباب نيل الرزق الطيب الحلال قال وانتظار الفرج والرزق هذا أيضا من الأسباب لا يقنط ولا يياس بل ينتظر الفرج ويؤمل الفضل قال سيجعل الله بعد عسر يسرى. إذا اشتدت بالإنسان الأمور لا يقنط بل ينتظر الفرج من وراء هذه الشدة وكثرة الذكر والاستغفار أيضا هذا من أسباب الرزق وكثرة الرزق والاستغفار وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله استغفروا ربكم إنه كان وفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا أيضا الآيات التي فيها ولم يشر إلى هذا الشيخ الآيات التي فيها مباشرة الأسباب أو أنه أشار إلى هذا لكن ما ذكر آيات في المعنى قال والسعي الجميل السعي الجميل فامشوا في مناكبها. فامشوا في مناكبها والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي السوق ويشتري ويبيع ويباشر الأسباب صلوات الله وسلامه عليه وهو قدوة المتوكلين وسيد ولدي آدم أجمعين قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا آل هذه ثمرات الاستغفار كان أحد السلف هو الحسن البصري جالسا فجاءه رجل يشكو الفقر قال له استغفر الله وجاءه آخر يشكو عدم الإنجاب قال استغفر الله وجاءه ثالث يشكو جفاف بستانه قال استغفر الله فأحد الجالسين عنده قال كل من يأتيك تقول له استغفر الله يعني ما في شيء آخر؟ قال لم أزد على كتاب الله الله يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فكثرة الاستغفار سبب للرزق كثرة الاستغفار سبب للإنجاب سبب للإنجاب وأنا أروي هنا قصة لما فيها من فائدة وما كنت لأرويها إلا لذلك قبل فترة طويلة جاءني شخص من البادية من أهل المدينة لقيني بعد الصلاة عند باب المسجد وقال لي أنا متزوج منذ أكثر من ست سنوات ولم يحصل لي ذرية وأنا متقطع ومتألم وفي شوق للأولاد ورغبة شديدة للولد يقول فأنا في في شدة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى يقول يوم من الأيام في صباح الجمعة قمت في الصباح الباكر وأنا متضايق جدا من الوضع الذي أنا عليه يقول انفجرت على اهلي في البيت والقيت اللائمه كلها عليهم قلت انت ما تنجبين وانت كذا ونحن ما نبقى مع بعض مع ان بيننا محبه ومرتاحون لبعض يقول يقول انفجرت عليها وقلت ما ما نبقى مع بعض انت تمشين في طريقك وانا في طريقي واصبحت نفسيتي متعبه جدا في ذاك اليوم وخرجت من البيت لأصلي الجمعة وزوجتي في البيت تبكي من المصيبة التي ألمت وتنتظر أنني آتي بعد صلاة الجمعة لأطلقها وأفارقها وأن تكون هي في سبيل وأنا في سبيل يقول خرجت لأصلي الجمعة ومررت ببعض المساجد كل مسجد أريد أن أصلي فيه يقول تنصرف في نفسي إلى أن جئت يقول وصليت معك أنا في أحد المساجد أصلي الجمعة. اماما يقول فصليت معك فكانت الخطبة عن الاستغفار كانت الخطبة ذاك اليوم عن الاستغفار وفوائد الاستغفار وكنت في تلك الخطبة جمعت آيات وأحاديث في فضل الاستغفار ومكانة وآثارة على العبد في الدنيا والآخرة جمعتها وعرضتها في تلك الخطبة يعني لم اتي بشيء جديد وإنما مثل هذه الآيات عرضتها مثل ما يعرضها أي خطيب في يقول فسمعت للآيات وكل الـ الـ الـ الـ الشيء الذي كان في نفسي والانفعالات التي في نفسي كلها انتهت وخرجت من باب المسجد وانا اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله مشيت انا استغفر ثم دخلت على زوجي في البيت وقلت لها ونفسي طيبه مرتاحه قلت لها لن نفترق بإذن الله اطمئني لن نفترق لكن استغفر الله اكثري من الاستغفار ولخص لها موضوع الخطبة يقول وأنا الآن جئت أبشرك أن زوجتي حامل جئت الآن أبشرك أن زوجتي حامل فهذه يعني من قصة من قصص كثير تمر على الناس فينبغي على الانسان في اي امر واي مصيبه تواجهه من فقر من عوز من دين من عقم من الى اخره ان يستقبل الاستغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فالاستغفار سبب عظيم من اسباب الرزق طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام سبب عظيم من أسباب الرزق إبعاد المنكرات والآثام والمعاصي التي توجد في البيوت هذا من أسباب البركة ومن أسباب الرزق مباشرة السعي الجميل مباشرة الأسباب الطيبة التي أمر الله سبحانه وتعالى هذه أيضا سبب من أسباب الرزق الرزق بيد الله جل وعلا وأمر الرزاق سبحانه وتعالى ذو القوة المتين النباضة الأسباب التي ننال بها رزقه وفضله ومن قال رحمه الله فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسراء وامثله هذه القاعدة كثيرة قد عرفت طريقها فلزمها نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للزوم الحق والهدى وأن يوفقنا لكثرة الاستغفار والذكر له سبحانه وتعالى وأن لا يكلنا إلا إليه وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي لنا وأن يسر الهدى لنا وأن يجعلنا هداه مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يألف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا ونساله تبارك وتعالى ان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أولا وآخرة سره وعلنه وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما اعلنا وما هو تبارك وتعالى أعلم به منا ونسأله جل وعلا أن يهدينا إليه صراطا مستقيما ونسأله جل وعلا متوسلين إليه بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يفرج هم المهمومين من المسلمين وأن ينفس كرب المكروبين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يغنينا أجمعين بحلاله عن حرامه وأن يكفينا سبحانه وتعالى بفضله عما سواه وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واهله وصحبه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم انhamكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله وسمعنا وظهر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين امين